ناس وان كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم مبغى ثُمَّ مِن مُّبَايِضٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْ قُم مَيْ يُتَوَفى وَمِنْكُ مَيْ وَدُ إلَ أَوْ ذَد الرُبود لِكَيل يَع وَمِنْكُم مَي يدُ إلَ أَوْذَل الرُبُودكَلى يَعَلَمَ بِن بَعْدعْم وَتَرَد الْ الأوَهانِدةً فَإِذاَا أَزَلنا فَإِذاَا أَزَلنا عَلَحَ المَ أَتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَبَتَت منِ كلِّ زَوْوجمْ بَهج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 ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة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 فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يظير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذيذينَ آمَنوا والَّينَ هادُ والصَّابينَ وَن فَار والالمَجوسَ والَّينَ أَشرَكُ إ الذيينَ آمَنُ والَّذينَ هادُ والصَّابِينَ وَن فَار والالمَجوسَ والَّينَ أَشرَكُ إ اللهَّهَا يَفصلِ بَيَهُم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 وَشَمْسٌ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَضَرَ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فَذَانِي خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُسْهَرُ بِهِم مَّا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَابِرُ مِن حَدِيدٍ كلُم أَرَدُ أي يَخْرج مِنهَا منِ الَن منِْ أعيد فيهَا وَذوقُ عَذاَبَ الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعبلوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أثاور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرين وهدوا إلى الضيب من القول وهدوا إِلَّا صِرَاطَ الْحَمِيدِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سَوَاءً عَلَى فِيهِ وَالْبَادِ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 لِيَشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ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 فعَ اللههِ رَييرَ مشرركينَ ب وَمَي يُشرِك باللهاج فَكَ أن م خَلَ منِ السَّم فَتَخَفُهُ الطَرُ أَْتَهُ فتَخَفُهُ الطَيرُأَْتَهُ الطير بهِ الذح في مكَان حيق ذَلكَ وَمَ وَعَوظٍ شع الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق وَلِكُلِّ أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا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 فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعكر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم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 وَلَ ل دَفْ اللهَّ إِا سَبَعبَهُم بِبَعبِهُ الدِّمَةْ صوَامِع وَلعرُ وَصَلَواتُ وَمَساجِد وَبعوا وَصَلَواتُ وَمسَجدِدُ يُلذكَر فِي حَثْم اللَّهِ كَثير وَلَا يَصُر اللههُ مَ إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقابوا الصلاة وآتوا الزكاة وأبروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للخافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من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 فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك للعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي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 وَمَا أَرسََّ مِن قَدُلِكَ مِر الرَّسُولِ وَل نَبين إللاا إذَا تَمَن الن قَشَّيطانُ فيِي أُمن يَدبًَا سَقُ اللههُ مَا يُلطِ الشَّ يطَانُثُمَّ يُحكِم اللههُ آياتاتِ واللهُُ عَم حَكم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 ذٰلِكَ وَمَن عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ أُغِي ظُلْمًا لَّيَرَوْنَ صُرًّا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا رَّحِيمًا ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وأن الله طويل ذلك بان الله هو الحق وانما يدعون من دونه هو الباطل وانما يدعون من دونه هو الباطل وان ان الله هو العلي الكبير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 إن الإنسان لكفور بكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وَإِن يَدَلكَ فَقُدِ اللهُ لَمُ بِماَا تَعملون اللهَّهُ يَحكمُ بَيْنَكُمْ يَْمَ الْ القامَةِ ف مَا قُُم فِيهِ تَحَلِفون لَمْ تَلَم أن اللهَّه يَعلَ مَا ف السَّماءِ وَالْأَب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 وَإلَ تُطلَ عَلَهِم آياتُناَ بَّناتِ تَععرفِفُ فيِي يوهِ الذيذينَ كَفرَُ الْمُكَر يَكَذُونَ يَثقُونَ بالِالَّذينَ يَثلونَ عَلَيهِم آياتثِنَا قُلْ أَفَأُ نَكبعُكُم بِشَرم مِمْ ذَالِكُم الن وَعددَهَ اللههُ الذيذينَ قُل اَنبئكم بِشَرٍّ مِّن ذلكم اَنَّ النَّارَ عَذَابُ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا له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 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا رُكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَطَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبَرَاهِيمٍ هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيلوا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير